وقال ربك المدعوني استجب لكم باش تنغير اباين بيجي تربه ينقض بيش ترامو ها بيامغو يعني ابيوم تشيكرين و ايش يريدون قوري بعد او خالق هغو او همش تكمل كويه او هذا النف اجتمعوا فيش كاء وكونوف زي كذا رب العالمين خمروي و هاي دتو وخو به وايدا نكا طيبت يا بمروي حتى امروف مريتو بيش تمرني وهمو رابع عالمینی ونی اوه تربیت او و خوبی فهای دان ربع عالمینی بوم ماه ما بوم رو با هما و ربعن خوبی فهای دان که تایبتش یهای بوم رو بهت ایمان دار. اگه برهم در ربعن بیشتر اوه خوب هنگود فهای دو و گلک کیف هنگودت او گلک باشی به هنگود بید اوه بیشتر اونو و اوه آمریکایی هنگود کد و استجب لكم یعنی اعبدونی و دعونی یعنی اعبدونی یعنی عباداتی بازمون عبادتي بس بوخديك كان كسنة كنا شريك قرب العالميت عباداتي دا. مسحك عباداتي بس رب لكم رب عاميش لأجدة عبادتكم قبيلكم. يعني هي هكملوا في عبادات بوخديك تناكر أبد عبادتك قبيل بيت. كان جعبات مرفي قبيل بيت. أكذش شروطه دومنياءك أو أبي رب عامين إرادو جوتي. كملوا في عبادات بوخديك تناكبر يا يا وقت في عبادته بكاد وكي پیغمباري بكاد صلى الله عليه وسلم كو دي سناتا پیغمباري بتو واتباع اتباعا پیغمباري تدابي صلى الله عليه وسلم انجا في عبادتا قبيل بت لجا إراد رب عميل بجتمع وقال ربكم ودعوني استجب لكم ومن إراد دعاء نيه روكیم واغلى مفسره يسر في رأيه بجن معنى اوانيا ودعوني يعني بس بحث بحسي دعايا بحسيها مو عبادتيا چوك دعاء قرآن دا بودو معنواته أحد دعاء العبادة يا دعاء المسألة دعاء العبادة يعني واحد مرفه عبادتك يدكاتها مو تبجنة شو؟ تبجنة دعاء. وتبجنة دعاء المسألة إيش كده دعاء خازر رب العالمين بك بيجار رب باب حشته يوم بتجهنم يديك أبش هاد تبجنة هاد تبجنة دعاء. بود تبجنة عبادتك دعاء تبجنة وجه دعاء تبجنة ذكري دعاء تبجنة قلار خادنا دعاء تبجنة صدقة دعاء تبجنة صلات رحم دعاء تبجنة هم عبادتك دعاء. لأنهم مو واحد ملقي بالصمان كات بتشت كات، بهند كات جارب العالمين ما بيبدأ بحشته، والواحد اللي جهنمي دين كات، ودعاء ملقي شهر بهندنا، بهند إيه؟ وهم هم دعاء دعاء بيت، أستجب لكم دعاء خاص يفدى خازر رب العالمين بتناولكين، بس هنداك مفسر آخر يقولي وقال ربكم دعوني إرى بحسي الدعاءات، يعني هالكاسك حس كر دعاب كتبة دعاء دا خازر رب العالمين بتناولك، كنا بديك كذبة واسطة كذبة شريك ما بينه وبين رب العالمين دا الدعاء دا دعاء رب العالمين بيجت إكل عبادات تواتبة بس بكتبه دا كلام، بس بو خده بتناوله دا رب العالمين جدوى دعاءات شلي كات. و الحديثة كده بي عن بل بجي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة بجي الدعاء همو عبادته ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم دعوني استجب لكم بجي دينك بي عن بل صلى الله عليه وسلم أفوه تبخ واندفا وحدي قوتي دعاء عبادته أفوه تجبخ واندفا قوتي ربي همقو نفق راني داد بجيت وأمرين همقو وبش ودبشتا همقو عبادتي بس بممكان دعاء دخاز بس الممكن أيج دي شكام. أجد دعاؤك هابيلكم وأجد أو دعائتون كن هابيلكم وطبعاً هذا رب العالمين يا رب العالمين دخازد ما تكلم شبكين هم دعاء ودخازة لبكين وده هر رب العالمين بتنبيه تكرن والنافع أجد رب العالمين ربكم مدعوني استجب لكم الله عليه هو الله هو العبادة وهمو عباده دعانية دعاء اكل جوريتيا هي عبادته بس نجي الحمام مهمتره وخله جلك النوفير دويتلادي يتيش شركيبي بيشندوا عاودو خازل اكي دي كان مروه كان وليكي كان شيخه كان سيدتك كان بيغمبركي كانونيا مروه كان صالح كان هر اكي او حبيب بل هند بيغمبري الله عليه وسلم بيتي دعاء الحمام قرن ترى دعاء عبادته تيوبز بكويته قرن بس بخدي بذكرنا هر وقت يفهم بجي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بجد حجية حج بجد عرفة كو حجثنى عرفة نيا ونيا حج سعيش يهيم وبين الصفاء ومر وياه وطواف يهيم ورمي الجمرات يهيم ونيا ومبيد بمينه وما نفومينه أبغى هم وشنا أبغى هم حجم أبغى همو, همو حجم بس أبغى من يأبى الله عليه وسلم بقولي الحج عرف يعني ما مهم تريشيا ما ركناها ما مهم تعرف الناف عبادة تجد يها ما مهم تريشيا يها ما مهم تري الدعاء برهن الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة يبودي دعاء كيا عبادته شو كيناف دعاء دام رجع تين تدري. و ديارت به رب العالمين كهو رب خده من چو پیچه نابد و چو دسته من دانيا و کسه چو مروغا و چو مخلوقاً چو پیچه نابد ابه چش دستی ده های و پیچه بيت ملک دستی ده بس که بس رب العالم بس توید تنه به هنده دعا عبادتت و بس بو که بتکرن بس بو خده بتکرن و هر کسه که دعا و رب العالمين بتنه بکت افع عبادت رب العالمين تکت و خوده معظم تکت و یا خوده تدر et chunki herbeki ulama rahmat bekhodir biguti dua her sene uaid tawhid evel gedir التوحيد sene uaid tawhid evel gedir ka tawhid er rububiya u tawhid el تُو موحدي و تُو عبادتي بخوده بتنهد كي و توحيد الربوبي اوهد گريد يقين امرو في ايمان دارو باريو كا رب العالمين ده دعاوي قبيل كت اوهد اكل كارت كيه كارت رب العالمين يا و توحيد الاسما وصفات شاته وقت تُو دعاات كيه تُو يا ربي يا الله يا رحمان يا رزاق هر نوفه كي خودت تُو بجي اوهد شاته ده عندك توحيد الاسما وصفات برهندشندك م وقال ربكم ادعوني استجب لكم اي وحدوني اغفر لكم يجوتين معنوا في ادعوني يعني وحدوني يعني تنعيباتكم ممكنا إذا شلون كمقابلة اغفر لكم أيش يقول نحدهم يقول خوشب يعني توحيد سببته رب العالمين يقول نحدهم رؤيهم ما خوش الله عليه وسلم بما جوت ابن اف اي الخدا أيك الواحد ثابت يعني برس الله عليه وسلم بجد رب العالم بجد حيثها بجد يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا بجد أي ملوف فكتو هاتي يعني يتمري تهندي عادها مو قناح كربن ثم لقيتني لا تشيك بي شيئا واختتو هاتي للمن أي ملوف تبشرك ناك بذل بقرابها ما أغفرتك هذا معنى وحدوني أغفر لكم إنك توعي باتي بخدر بتنبكي ربعا منيش دي يخوش بيت أبا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم و هكى بيجن وني إيرا بحسي دعاء وداخازة من يكأبش أيك النوعي الدعاء مرف دخازر رب العالمين ورب العالمين وعداء ما كده شكل دعاءت مرفيش ليك كت قبيل كت إيرا دا بيعمبل وسلم كان ودعاء كان وداخازر ممكن أزد شكل أزد دخازر هو كم أما صلى الله عليه وسلم، أودعى جناحه بيت وجنحته دابيت نوع تقبل كله يعني يا رب خير تعارك داز يا رب من هم بكوجي تهرش ممكن أو جناح أو دعاء وقناح قبلنا به. نألف دعاء قبلنا به. هذه الدعوات إيه؟ إيه كيبك يا دنيا بظلم وبتعدي على خديت بكوجيت خديت بكتميمين خديت زوجته بكر. ألف دعاء شو قبلنا به؟ ألف دعاء جناح بيد بيعمل رسالة الله وسمه قلت شو قبلنا به؟ ألف دعاء قطع الرحم تدا بيد. قطع الرحم يعنيه مرؤوف مني الدعاء قبل زياره ما بينه منو بابه من نخوش كي. ما بينه منو بريه من نخوش كي. من بعدلي بيراشكي. وبي بعدلي بيراشكي. هاي إيه كيبك يا بید سبب بین دخا زمانی مبینه مرو ویداتش را بین بیت آپرچاندن. اوه دعاء پیامبری صلّى الله علیه و سلم میگوید قبول دعاء پیامبری میگوید صلّى الله علیه و سلم قبول نمی‌کند. آب دعاء عجلتی دادید. مرف بکرد. صحابه و رسول عجلت چیه؟ و دیار کمر وید دعا کرد روزه که در روزه سر روزه هیوا که دعا کردند ده او دعای مرو وید دخا زمرو تو دعاء وامين دي دعوات كان يا كل نوعين يقبلون ما دام ريف عقيده هيا واف ان يتدل امر ريتها يا اف دعات شنو يا كل نوع ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه بيان الله على سمحتك دعوات كان كان بيانوا يقين حديد بايكه بشك حديد كانوا عاملين دعوات مو و یقین و بادیوی او نبیت یه شک اولان زد همیشه الله میشه گم با زحمت ها قبیل نبند دعای چه نوع؟ قبیل نبند و هم محبوب بری وجود الله و علیه و سلم یا مرد وقت دعات کدمالیه حرام بید خارنویه حرام بید جدکیه حرام بید و خارنویه حرام بید افش ما چه بو بدعات که قبیل نبید و هم مسبب محبوب بری وجود انسان الله و علیه و سلم ما نعم کدعا قبیل نبند اما جارة هايش مني إحدى من أفشدها يعني من يقينها هاي ربعة من دعاءات ماذا قبيكات من حسن الظن هاي ربعة على من ده ده من جباجكات ومن أو دعاءات كلين من عجلة دانا هناك او أو من كلين من يا جناحينيا ويا هندنيا كوما بينا خز و کس کارت من لیق باید تو چه دعای تو تداينه الحمدلله بچه در رزق منيشي حلاله مال من حلاله خارنو و من حلاله بس از هر يه كام نابن رب العالمين بيامبر صل الله علیه و آله بچه دعاتشو جرا بيشون ناچيد دعاتشو جرا بيشون ناچید بس مرب جا ي دخازش تيكي رب العالمين يكده مرب دخازت كه جاره بخواد تو في ايشير جانم تو بنشي فايبره كه و رب العالمين زايده كشي فابو تفره تو هو عبادت خودناك comfortably you answer the name we give to you moż está you give to your Donald by giving to you�� альный log to trust your people what do you say of your li representing your self its حرف fi ibadate hu ka qadratin ibadat ala rabb al alamin ka duaya tu harri bar dawami amma muruf bar fare hu wa duana nak ya anja ra hay muruf da khazat al karab alamin mali bi tamurwi ras qibda tamurwi khaniqibda tamurwi sayara kibda tamurwi maashikib murwi bi dar har duaka bi rabb al alamin taid bi muluki qabila مال go chunki khodza in ha ki و تتحمل نياه و تصبرناه بسر هنده كو اوه رزقه و في ماله الريكت باش ده صرف كيو كار بني ده تيشي گناح ده بل هنده رب العالمين نا ده تيشي گناح ناوي نجو او رب العالمين چي ها؟ بس يگوتي استجب لكم يگوتي افدعاء ده چلا ها؟ ده تقبيل بيد نجو آن ده الدنيا ده تقبيل بيد يان اتقبيل نبو رب العالمين ده نخوشيه و مصيبته سر مروری را کرد. برانبری شد. برانبری وادعه تکین. یعنی از وادعه ابو تهال که رجای ماته که نهف میزان عمل صالح داد. که این کل وعی بوته دجلک بقدره و قرانی اخواه نهف ميزان عمل صالح داد دعاینا. او دعای قبيل نبین. فان اند نک آخه فنا تا دنیا ایجویی دنیا رجای ماته که اف دعای دجلک چیلهن. دجلک خدر که بناف میزان ده حتی مروری من چو قبیل نمونه. هذا الشندة فهو خفنش ونيا يعني هكذا حديث بتحيثه كصحيح نياء الله عليه وسلم بس أما ونيا نشانه هنديا كدرجة قيامته هذو كحديث البيهم بريه الله عليه وسلم يقولي مرؤ مدعى المربيكيين هكذا مربي قبيل نبمن ومسيابته برم بري هندي سلمه بيناد من راكرا دعاء هذك شره هذ أستجب لكم هذا قبيل بيت وهذا ديجي هو قريضه درجة قيامته بمروي كان ناف ميزان عمل صالح دا ومعرف خيره وباشي لولغيد وقال ربكم دعوني استجب لكم بسرتك دي عباده ودعاء بسو كيفن بس برب العالمين تنيبا ورب العالمين وكي ومنيا بشرين يا هر وكيب خوب ومغوتي نافقون ادل ليس كمثله شيء بيعمر برساله الله عليه وسلم من ين لم يسأل الله يغضب عليه مرغيا كتجارك ودوجارو 3 جارو 4 جارو دا خاص اليكيكر دي بازار ميدلتا بس امر رب العالمين هيكت تدخازيلي نكيت دعاء انك هنج رب العالمين شيدت قد غضب رب دعاء رب غضب رب عليه أو كذا نك ودعاء خدي نك إن رب العالمين عظبا رب العالمين بفلك سنواته دخوله برهن من رواه بصرمان يكتفي بجلد دعواتك ياديو بس الكب بس رب العالمين في دعاءنا رب العالمين كذ أبانملوه الذين يستكبرون عن عبادتي يعني أو ملو هذا كبرة وتكبرة ملف خود عنك كثر ربنيا آيات و الله وكثر حديث بيعم برس الله زارم. فلان قبري؟ من قابلتك؟ ليش ما وراء خبوي بام؟ أودي رب العالمين؟ رب العالمين عبادتي. لا ودعاء چون چی دو و مرفي حاكي خب نكرد آبتشيا، آب كبرا و خمازن كرده. اين رج در رب العالمي گفت: "ان الذين سكبرون عن عبادي" يعني عن دعاي، اون دعاي و دخازه رب العالمي تنيناكن. بجنابران ام كه ترزاني. امدي بخواه هوا فلاني بين، آمد چين در رب العالمي. دخازه دلبي كين آمد چين در رب العالمي. یعنی سر قبری وارد خودش قبیل كرد. ن رب العالمی ما سر قبر فلانی یا هر قبر كه ونیه سببکو چه دعا قبیل ببند او جه دعا قبیل بند پیغمبری بود یا مسال الله علیه و سلم یا رب العالمینی و مقبود بید ونیه او هندک جهنه یتواتینا دیار کرن وان هندک وقتا یتواتینا دیار کرن که مارد خودینا او جهانه دعا تدا قبیل بند یا ان الوه وقتا او وقتا بخیر و یا بقدر وکی روجه عرفه که صبحا تدا قبیل بند پیغمبر برسال الله علیه و سلم خی باشرين دعاء وقعد قعد الدرين دعاء لرب العالمين دعاء رجع عرفنا من فبقد ومنء وخير انا ما قلت والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مشتبهوا اشترين دعاش كرجع عرفت او من جوتي بيغانبل بيش من همو جوتي هما جوتي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولكن افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك الدعاء دعاء يكون عرفته افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك دعاء دعاء يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان and didn't leave the household of God! And also, because you responded that, why did you eaten the household of the household of God? Theirheartedness wasFit. And the prophet grandpa of Jesus said, at the back of your royal congregation, that came to church in Actually-justborn. No prayers came people toabsul él tu buhi kid ra pohin ﷺ salan k bis google augay над chury D lesser My prayers came to the church Jerusalem, You said the prophet pen ag hurakh qué And he said that to be a father You're بساره در آش گوته را بهره و گوته چه جور دیناف ایرا گویی نخو خلق دیче بجید. دیبش ایرا دعاء کبیل بن. و ایرا خیره تو دعاء که گویی پیامبرش نبود یا الله و علیه و سلم که تو لیره چه کی لیره سال الله و علیه و سلام. با قبر چه مردی چنین نبی. دیامم مرفت دعاء کبیل بن. آو دعاء کبیل بن مرفت بخونی و دعات رجع رفائه کل نفس جود هر سجود اكها سجود نواجه فرض بيت مستحب بيت و سنة بي. بيت هر سجود اكها بدت مروف ابس سرمان قال اكتب دعاء بيت هر وكبه يقول الله عزيزي ما اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر فيه من الدعاء قال اكتب دعاء وقت مروف نزك عب العامين بدت ناف دعاءك، اكتب وقال اكتب دعاء بيت وخالك هم دعاء بيت ناف سجود نواجه دا چه ما عن عنكش لينجوت يا بعمرس عن الله عليه وسلم بما مطلقا يجوتين يجوتين نيزكتين واحد أوا وقت مروف سجود ذا بتجهل سجودك عبيد كأنه يجافز بيت شيا سناد بيت أكثر فيه من الدعاء يجوت يبغى نفس ما بين البانج وقامته بجدي ما أذني بانج قامته بعمر بس عايسة مشت أيك الواحد دعاء نه نغت كده دماغيكا شبه مروف رابطه او دعاء او وقت او رب عامل تتا الدنيا مجد من يدعوني فاستجيب له كيه ده داخوازك المند كده از شبكم ده داخوازه وي جيبه جيبكم اوش ايه كالواه وقتها دعاء قبيل بن وغلق وقت ديهت هين اما هنده كالواه وقتان اوه مروف كد ودليج قبيل بخوا كعبادته مروفه ده دعاء مروفه قبيل ببن اما مروفك دعاء نكد یعن دعاء داخواز قبل العالم وكبره اِنَّ الذين يَسْتَقْبِرُونَ عن عبادتي يعني او من رو بي خُمازن كان وكبر لا رهي وعبادت رب العالمين كان سيدخلون جهنم رب العالمين رجاء كامت لبتن نوف جهنم او الدعاء كان لبتن نوف جهنم او الدعاء لغير رب العالمين كان ويكيد بكنا واسطى ما بين اخو رب العالمين يسي بنت ما بين اخو رب العالمين ده همو رب رجا جهنم جهنم جي او همون رب العالمین یکوتی سید خلون جهنمه رو جا قیامت نشن و جهنمی او رب العالمین حاضر کنی بو عذابا مروفید کافر و ید مشرک رب العالمین من پارزید بیجنی جهنم چونکی گرک و کیره بیجنی جهنم چونکی گرک و سید رب العالمین نو ویاتی داد او مروفی كبر لا له هي وما زكر لا له هي عباده خد ابن نكته دعوا ذا خازر العالمينكتني هم درج قيامه تنو جهنم يا الاخرين الاخرين عن صاغرين حقيرين يعني هم دچ بهن هنا غزيل كلام هل وكب من بس الله عليه السلام بشيد يحشر المتكبرون مش امر وكبر لا له هي حقيقه بالنكلي رجاء قيامه دي حشروا امثال الذري يوم القيامة يعني الوقت الوقت حساباته وكي ذكرن مريد كتو كان وزرن يريد اوكول مريد كتو كان وكي اوكول مريد كتو كان وكي وانا رجعه هو حشغواد دهه دهه دهه بوده هو هنه رزيه كن جونك اوانا چلا لها ان الذين يستكبرون عن عبادته. اوانا كبر لها بو هم اعظم كروا لها بو ديح حقيه نتون وحقي قبيل نكر عبادت بخود ابتنين اكلية دعاو رب خاضر عالمين فروج عقامت ربنا من نبيش تكبر والله من جلك دعاءات كرين، هن من جلك عبادات كريمة، ما دمن بخدينا كري يا ربنا منش هموسيات خلونا جهنما، همودش النافج هنا ملا داخرين وده هنا رزيل كرين وهنا كيم كرين إيش دبزان روجة عقامتة، بس كيا أوى سار كذي وبس كيا رب العالمين خلاص قد العذاب ونحو شيء ورزيلية أو أوى عبادات بخدابتنا كري وقال ربكم مدعي شكرا العالمين ده يجمني قوتي هنقوه ولا هو هو جيت الدنيا إيش دونه شيء رب العالمين وقال ربكم مدعي يعني يا رب العالمين أدبشت ما عيباتي كان بشر ونيام في قبيلناكين. ناس وعبادة بو فلان كاسبك او دي جاهنة رب العالمين أفا رجاء قيامة رب العالمين سيدخلون جهنم داخرين أفاهم رجاء قيامة الجهنم جهنم در ودهينا رازيب كران ودهينا مهما جهنم وصلى الله وسلم على خير محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين